وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار برزانو خرشيستان جيشتنا درسي نويم لوز انت لباسك هلما بجاردو بنا رون كرنوي باور راستيكان وراس كرنوي بيرو باور هركان لا درسي رابردو لا قل باس در سی گوین بنام نشانی سردانی گورستان سردانی گورستانو آداب او شوازی چونه سرد گورستان و حکمت چیا لسردانی کر دینی گورستان و هالو نقصی خلکان کاته سموس گورستان پدمن پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم بویرون کرنیته وا بوای بیان کردوین ک سردانی گورستان سودیھے بو انسانی زندو مسلمانان وه انبو امر دوک خوای سودیھے بو زندوکان بیر لمردن دکناوا یادی خواند کئ تو یاد بیر عاقبته دو ورج خوای دکناوا کئ امانیش هرڅند د دولمن دولش ساغو حیات الا براب بیر روجه د بیه دنیا به جبلن لناو خاکه بشاره نو روح برزخو ولا خوای عز وجل تارو هیزن بو نووا و سودی های با مردکان سلامی الی دکی دعایی اموده خیلی خویت علا اپارات و ل خویت علا پلایم بر دکاویم بوده امروزش که رسوده کانید دریم وقت من بجوانی و بتواوی شهر ل آینی فیروزی اسلام بتایباد ل بواری عقیدو بیروبار کاتی دستم بوسرگورسان بوسردانی مردکان بو سودی خویانو اسفاد مردکان توشی حالی زرگ اوردبن. سندها خلاه هي وجناه خطأ هي أما أن تشد من بهوي نزانيا لإسلام شارد نزاني من الأقى إسلامي لا درسي رابردو سند هليك فان باسكير سند كارو كدوياكن حراما تهوانا جناهن أجر إنسان أنزامي بدرس الجورستان يجي لوانوتمان صربرين بو قبرك بردك دارك إما جرباس الجورسابقين وأتى صربرين حيوان بو قبر <هركة ديوبه> الصالح بيد بيد قبر هرکه سبیي اغبيييه صالح بي عالم بي زانهي بي قبري بيغمبر بيله بيغمران و سلامي خوله او سر او قبره شتريكي عباد بي كرد يا خد بيي بلام لم بقع شونا ل팔 ام قبر مبارك و بيروزا سر بي برن او كار كت بي دعييه وسيله كه رقاكه بلو شركهت باد دوم كه خلق توشي هله بندهيدا پارانو لمردو ل قبر مردوان یاخد داوی کومچیک کدن لیان یان هاوار بردن وانا بردن بو یان یان توف کردن و سورانه بدر قبر و مرقد زورک رکردستاني خمان سن دها قبر سان هي قبري تایبتی دیه قبري گورا ب چوار دوره سیاست کرا و یان ب آسان یان ب بلوک یان ب پلاستیک بویا رنگاورن کرا و موزخرفه کرا کی تایبتی لس قبرک الی چر و خلق سيد السبيان سايو توا في دورة أسرتهوا كأنما بدورة كعباء أسرتهوا أول شيء قرادةنا بخوايت على عبادة كردن تواف يشكلي عبادة كردن وبخوايت على أبي لحال كعببي بخوا يعني خلكي وامن هي قبري في أو شاهي أكابا وسيلة يعني لا عليه إخوانه لبخاد الأم قبر بي محرمة. يانا العيسى حمردو أي بياوي أي ولي صالح أي فلنسيد أي فلنشيخ لخواب باريو بومن شفان بدأو شاف قاتوا مباشرة ولي مردوه كرد أمر جسر رأي هندي علماء بتفسير اعتقاني القرآن شو كي جورين في جديد شندهاش شتر كارو كردوه حرام وناه كلا جورسانا كريه خلق بأجالي خالصهم بس ما كن لو تاري رابردو دس ساينو سين سايين ودروخ سار بو بوبرو بيداقو على ما نك بقدر مرقدو قبرويا يام بدرجة كانو بنجركاني زورك لعراق خمان شندها قبرهن الهريج بناويك هريجي بناويك مزعوم زوري كخلق شيء خوي في إسابة ودسي في إسابة بو تبارك قفلك يكعتو من خرافاتا شيء جوريك إنسان بيجعل الله عبادة بو قبل بردكات عرفوا ما فازت. أمرك دوا جاهلي أنا في عمر ما انصَلَّ الله عليه وسلم زور برهلا سيكر إنكارك للقوم كي كشت وانكَن زور بانجوازكِ كذب وتوحيدُكَ تَحْرسِكَ خوا أوي بجمرائي بسَر ليش أوي دانا فربَّيَّ أوي إيو ذي كَنْ عبادةً بمردوان وبردو دار شرك وكافرَت ببيَّ بِجَرَّنَوَالله خَيْتَ عَلى خَيْ واحد القهار أمر بيار مدخوي عز وجل هندية لو كرهوا غلطانا لو تاوانوا بناها نكل سرغ ورسان اكيد لكاتي شون ما بو سرغ ورستان يا لخدي جيتره ك انسان در حق مردوان شون شوني تصرف دكات خالص ورم قبر غور برزي كي توا لبس يغزاتن يعني زيكي بيستيك ياخذ اخو لك دري كي مردوكانجي خوري دغي بشتي لا شوني كي خوري كي بونيت ده سنتها هر مردی که من ناشت دفن مان کرد، اگر او خوری سری ک دایپوشین تنها بسته یک نیزه کی بسته برزوه بیت زیادتر نبیت. لایم جواب که چهل سانتین، شصت سانتین، متر، چهل کی که تا متریک متری نیویک، اما او خوری سری دیو، یا بردی که لای سری دانیان اما ان شاء الله برغي باسكيني خاريف ينجم كهلاي و غناها لسق ورسانك ريد قبر جشكاري بكريت لسردمي زوده كبيغمالي خوا صلى الله عليه وسلم منعيكردن زيارتي جش بكره هاو جشكاري بكريت يعني سمعتو يا كاشي يا مرمر ينحلان هر شيء ديك كلاي خوم بيون قبر هالجوتين كاف ديوارك كاشي و كان فالبوري هو كان شوا دور يكنا كاشيو مرمم الرزين أو اسلام إسلام ده جناه وتعوانة أو بعدي كسر في جيبه هو كمبلغ يجي زوره بيجا صدقة وبعوق كتب ردوه عن داك كتب لما أما جيه خوي غري إن شاء الله جمخرص بيت سودية بمردوكش بس أما السودانية بغرزياني هي خالش عشان كتعوان وجنها خال الجامعات نوسين لسر جور لسر كيلي قبل كان آيات بيت حديث بيت شعر بيت هرش ديك بكنسي كتابة سري حلامة نبي بنسله سري خالي حوتم كتاوانو غنها خلى بي اجالي بنا كردن خانو كردنس گورستان اگر ببلوكو بيت بقرو قلب بيت باسن بمحجر بي حديدي قبر الثاني قبر ثاني كاني قبر, كان قبر كان. زوربي بان درا وبمحجيري حديدي أصلًا محجيري وهاي زي شش قبر يحجز كردوها. أي أول زويلا أصله وقفبو مردود المسلمين يصعدين بكن. تو أمس يا زوجة لبنان كردوها حسابك شش قبر بوحوت قبر تو حجز الكردوها لخوراي ببلاش. ببيسود حرام الاستيقونة برد البيت. بأسن بيكبينا كسرية. ببلوك بيت بصب بيت بقر بيت بقلب بيت بلاستيكية حرام ببناء كده إمام في تفرمي كتاب الأم تفرمي ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى اريل شار مكه بينتم في بي كانوا عالمان فرمانا ذكرت برخاندنو التيقداني أو بنانيك لبان قرصانكرا ويؤيد الهدم قوله أليل تأيدي أو رخاندني أوان أم فرموديه في غمريخوايا كفرمودي ولا قبرا مشرفا إلا سويته بعليك ربي طالبي فرمو في غمريخوايا هيش قبره إلا تختبك بين لباني ولايبي. بينيت بتشاكم بيا كان معالم مكان ذكر قبولنا ذكر إمام فرميد بداخله لا والله إما ادعاء أو كان لا بس بادعاء. خوش الشافعي عالم رحمة على شافعي والله نازنم والله يشندهاهم وخلافات كثير رجعنا دشق سكاي مام شافيعية طالما هرب التقليد ولا ساكنون اللي هو شافيعي ما ذبم وازين كده شافيعي ما ذبم تبي يوجي جناها غورستان لبان قبر خلق شيء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 باتم از کوم که اسلام چی چی فرمو چون احترام مردوکان بگیره مسلمانان لدا ایمرد نشان بالغو دلیل لسرت ان چور پنسکردویا بر زینه کین ولا مستی زاتر خوری زاد نکین لسری حلی نگری نبا کاشی نبا لسری نکین بنا لبانی نکین لبانی دان نشین لبانی رین نکین په لبانی نو وسین ام چن فرمید فی غمر خوایا صلی الله وسلم کلا خزمه اندیخین مو جابری کور عبد الله رضا اخوي الافرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه او يزاد عليه او يكتب عليه قام حديثا امام مسلم ابو داوود جردوان دفرمي جابري كور عبد الله بيغمال خوانه جردوان نهج لا اصله بتحريمه ما ما قرينه بالله تحريم ودينبو تنزيه ظاهري امه بتحريمه دفرمي بيغمال خوا صلى الله عليه وسلمهيك كابر قبر جيت او كاتب او كات او كاتب او كاتب او كاتب او كاتب او كاشي او كاتب حرامي كاتب او كاتب او قبر او كاتب او كاتب او كاتب او كاتب او كاتب او او كاتب عليه. الله في او يان زاد غي يكون خلص زاد غي تسري يان زادر غوري كده وا كمستحق نيا او يكتب عليه يان سليم بن السيد هر شي أم سان ام عرا قبر ده او باو كي بكا بك. او هاكي. باو توخسه تازه اکیدین تازه لی نوا، ای تن صلابو ماماستایم با من نجوتوا، یه خوخسه ی راسته. پین نجوت لایوا، خوام کبرای این کاری سلام نکه، حزب مخالفی به قمری خوانیه، باز بوی باز نکرایوا، خالی امر رسیدی ماماستاو پیش واق کات، آره اوم ماماستای چی آینی اوم ملاکا، خان دوارو شرع زانا، بعد تماشای کم چیم پی هر گول لیگری هر هندی شیبه باز نکی، ل ناو چارت شویی در نشید روا، اشته زل باز نکی، یه خوام حدیثانه که این امر رو هر لستان پیغمبر خواهد کرد که تا از هربو ایبو خالزار نایزان استهایا باس نکرد ابراهیم نخوند راستو بخارچی باس نکرد اورون نکرد راستو تو آبین اقصیه کی آن دینوی تازه نوا و الله تازه یه تماشه که فرمودی پیغمبر خواهد لبخاریه توله مسلمه لابو داووده لنصایه لترمذیه هلا بهاتو ای کی تازه دنیا یان اقصی امام شافعیه یان اقصی امام احمده یان اقصی امام نوویه یان اقصی امام ابن حجر عسقلانیه بو این فرمو ایبو یه معاجم لی نبوه بس نكر أبو خارجي بس بس يقوله ما زمل دینداری دين داري که الخشا كبهمو الشيء أقدار بيدو مشعارة زي بيد علي كرئ بطالب أمزوي في غمار إخوات صلى الله وسلم دا فرميت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمار إخوات مني روانة في فرموم ألا تدعت مثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته علي روانت اکم عليش للزمان خلافاتي خوي وفي ب آبی هیاجی فرموند، آیا آبی هیاج وره؟ من روانتکم بوم مهمه کوبوکاریک و اختیوی پیغمبری خواه من پیهرساندو من منصفارت. پی في پیغمبری خواه هیچ تمثالیک، هیچ پیکری گنهری، ایلا بیشکنول نایب ده. هد رسمیک میلی هد بواریک بیست رونل نایبره. آو پیکری کخرا ولخورای، آو رسمی کذرول میه. هر بازینت و بچوایی و دیمان و بس ما که جای گیره ای ما غربمانه مشارکانو نا وشارو حدیقه بو شکان جونگین اتوان بشته جانبی با خوباخات حدیقه نافوری اوا اعلامات جوانا و خلیص دیره قاعد اما تو رسمي دانا کابلای خوازه ان چون بو یا فکر کی عمل اسلام دا نيه فلمی لای بدو بیو خلنه لازم مالک رسل بنی روش تو ان تبو لای علی ولا قبر مشرفا الا سويته هيج قبري يبرز لي لدوا الا تختبك با مستقبلا او قبرنا ظل خلق, خلق وشويس نبيت بس انش خووشيز بوا هاي استخوملك دولي خو منده حزغيد لنا وقرچي خود. 4 5 زلام هب جربت شو بوغرسانك كتشو دينا قبر زانك قبر هيتايبه دوغور تبيني خلو يغسر هيبتي زيد لدوا يكثر تسييو بهاغيت يسر هيواي بيهتي اگر او قبر شوك باقي قبر خانت الخولجي اعتيادي بوايا خاله گی ساده باهی کس دلی نجوله باهی. اما کر رع زاوت و او برز کرایت و او جور کرایا دلی اروابهی. اولی دارم امامی قبر بتأخذ نداری رکد داره الان شخص هی او اولیا من دال آدا و کر آدا و کت آدا و بعد داری چه که کدش شفاته ولی تو قبضان تو ببارم ولی کافر توش گناه ابی به او و ادب اوه پیغمبر خواد فرمونی او تأخذ کبابن میان و سیلا و رجای شیک نمی توش دیوی نبودی کسی که دل لعده و هادی لجن دیک و هادی کتچای که با قرضان هر همی خواه داری ناز قبل کانو قرضان کان شنند شرکو گونه آکریت ایم از بیش حساب نکنیم هحسای بوناکه ام حدیثش امامی مسلمو ابو داوود جرایت و آمرن قسم عمو سخویتی بر او میخویم صحيح سنی ابو داوود تمام شیک مزنا واین نه زن علامتون صحيحه أبي هريره صحابي في قمره خوايا، صلى الله عليه وسلم في قمره خويا فرمى لأي يجلس احدكم على جمرة من نار فتح فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر أو يطأ على قبر اخرجه مسلم ده فرمي غير كسلي ايوا لبن طشكوي ااغر دا بنيشت ام طشكوا لی باس کی بوسو نیرات پاشان بګدې پیستګي پیستګي بوسو نیرات زور چاکتر لوی کلمہ قبر دا بنیشی واتلبن اګر دا بنیشا بس لبر قبر عثمان نن نشی لبن اګر دا بنیشا بس په پی ولبن قبر عثمان نوستیت چې مسلمان رزدار الله تعالی تعالی ابي لائم جرزار بیت لدائم رد نشی نبي اهنه کې په باندې مان ګورکی قبرکی ام حدیثه امام مسلم جرتوا امر يذكرت للمردو نغلي بفاريتاوا توتلي بفاريتاوا عليه ولا من ريزي ليغرم او تو غلوه زياده رويه شركه اما من ريزي قلت لك بخصيف يا اخوان قلت فرمي بام الباني فانا نمباني لباني, لباني دهملش دهلنشوم بس نيفرمي بفاريتاوا فني شركه قال لي بفاريتاوا جرت صلى الله عليه وسلم رسال اروح ولا خبر كابري كان بيني بنعل كاني ونعل جور بنعل قبل كان روجت مناق قبل سنة روجت في نعل نعل كان قبل قبل فريدا شاكو لنا الزرورة أما نبي كان كان بدأ قبر سالم مسمان ككاتي همي قبره اگر ضرور نبيت لبرد الرك يعني لبرد شكي ديج بيداكيت تشكي حرمه مسمانان اما كبوشاي هوقينا بزبان قبره كان وحرامه كان يعني رو سيجوز شواز شواز يكم لباق قبرك نجشك أيه بينوت قبري وهايا بملا لنيو بولا نيو متر بشاردورة نيو صب كراه وشي منتهو بس اللي بناه أوصى بنجشك اللي على القبر حرامه يا فرض سنة يا حراما. أين يوجي جنازة؟ يوجي جنازة خلاف لفسرة جبر علماء. صلاة جنازة، ركوع دنيا وسجود دنيا لبين زنايان الإسلام خلاف آية أبيع نبيه أو إيش الله باسداكين؟ أتمنى يشكرني لمن قبر سان نبيه. علماء فرمون. هر شخص ينكتب قبر سان. سيار جانكرت. أكتر بسيم بيه، بشج بيه، بأصيل بيه، بيه. سيار جانكرت. يك قبر يندين دفن كرد بوب مقبرة مكان. دفن مردوه كبروا مقبرة أو نابي لأننا أصل سيادة نبي نجوي نفرض سناد ما لي والله ألاوب تعلىك هذا سحر يا كباري ما دامنا نا حدود أو مقبرة أو زوية واقفة كبر قبر سانا نبي نجتيبكي نفرضنا سناد خليك وش كبيبري على تدين الجريوة في غمر ما تسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحيح المسلم تماماً في غمار فرمية صلواته السلام إخوة السرية لا تصلوا إلى القبور نجمكا بروي قبر، ولا تجلس عليها دامنيش إلا قبر. أم حديثك؟ حديثي دوم لا تصل على القبور نجمكا لبان قبر، ولا تجلس عليها لا سريش دامريشين. حديثي كان فرمي رو قبر نجمكا أمي دوم فرمي لا سري نجمكَ اللبان قبر سان. ما دام قبر سان والسياج هي داري كلاوة لنا قبر سان أبي قبرسان لاقل نيوجو عباده ابي لا بن في غمرة فرميه صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام زوي همي شيا ونيوجد يبغي الا بورسان نبي لاقل حمام كفرمي حمام اتبت واليت او من باب او لا نابيت قبرسان جين يجنيه ام حديث امامي ابو داود إمامي ترمذي غير أو ديجربوا دي له أنت ماشي صحيحه كان بكن جنازة خلافة بين الصحابة كان كوري مالك حديثة جرته أفرمي في غماري خصوصا نهى كن يوجي لبين قبر كان تاجر جنازات جبت الناس يقولي ما له ودفرمي أحكام لجنازات كان لو هنا علامة إمام الباني الله في غماري أخوا نهى عن الصلاة بين القبور. نهي كنيرش كنلبين قران على الجنازة دي، لسه جنازة إيش بيت؟ هنديك العلماء فرمون أصحابك الجوانا ديال أي ناس بويك مستمر لينا كرياتون كي خوي لسادم بيغمر إخوياه، صلى الله عليه وسلم نيرش باران لدروا أكله، نيرش جشن لدروا أكله، نيرش جنازش لدروا أكله، إلا ما قد بايا يا لما زجوت نيرش ما كرياتوا كباران الشيء هوا، بويا دفرمون كاتي عايشي ده كي من درام وفاتي قدر. رزي خيربيه ابو هريره ابن عمر وغيري اوان نيجان لسري كلنا قبل ثاني بقي احنا ناقه سالك نيجان كرب افرمن ما دام نيجان كربو دروس بوا ما دام خلاف ان شاء الله ارين اگر بيوسك درسهو جائز اگر بيوس نفر شاخ ولا شي درسه بقيين وفاتي كرد سر دهفن کرده دوای آوشیب کین درسته برای لسر گورهی نوشکید نه به دفع دوباره نمیشیب کی هر یه دریتا و قبل از کی؟ آفردت قبل خزمت پیغمبری خواهی خوزلم مزگودی خزمت و بون خوش کرد تا فترت دیار نبود رسول خدا صلّ الله علیه و آفرند دیار نیا خادمی مزگودمان خواهی کویا فرمون ای رسول خدا والا وفاتی کرد ای باب من تنگوش فرمون ای نازن من نوشتم نسل مرد دعاه که میبین شفاعات کاربایی بو پیمتن نگود. فرمای رسول خدا و الله شود رنج جمرت که مر خوشش بود هر صنینو ماندود کنیم. فرمود فرمود دلونی علی قبلها کاملا قبلی بشارم دن. البدر نمودن آق الله و برکت نوش استر کرد. و اتهار مسلمانه قفادی کرد. دفن کرد و نورالسرینه کرد او. اطهاری بر نورالسری قبلی لو باشه که وان نبردی که در بین یکی که ترلا کاره گونه حرام کان کلاسل گروستان اکرید، اما بی آگانی لی خواست المام که خواز زیاترز زانیم بی بخشید و علمم بی بخشید، مزجوت دورس کردن لبان قبر، قبرسانی بی بیت، برای بوشایی دیار، هستیم لی مزجوت دورس کم، حرامه دورس کردن و بینا کردنی مزجوت لبان قبرسان، چه گیوسی لیک بوشید کو خود لی پیوسته قبر کانو، یا خود بهمان شیوا. مزجوتی که هبید قبری که دادفن کیت، هدی که حرامه، نمزمجوت لبن قبر سان درست درستی کیت، ندروسی که مردلم نمزمجوبی نجیت، هیچ اندروس نیم. اترهندی که بلالای غریبا، بلالای قرصا، باب پلناک الحکم تازه، نم مبیستوا، ند بیستوا، تماشی کتیب که، بر رو بخوانوا، بزن افکه چی دراید، برای ماشی با سکت، آوستاجاب دروا، نبیم مثل انفجار هل تنتظر بما بيستوى نبي سيني اي ما بودي نخا بلغي دي رسنبونكي اي علمان كما وما اوتيته من العلم الا قليلا وقل ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم اي ما علما زرك ما هق طريق بان فيها ق طريق جبان في البحر هيك ناري فلك الانفعالك بريش جوما نبي استوى شرعايه نمز قود لبن قبرس اندلس سكريت ندرس تشمردو بكينا نمز قود نيجي زناة النبي صلى الله عليه وسلم لفرومون، هل بيائك، هل كسيك، وصية تكر، جوتي إلا ونا باطل الله، وسلم الأرض كلها مسجد إلا والحمام، الزويها من قبر سان سان جي وحمام جي مزقودنية. جيني وشكر دني نقب رسالة جيني وشكر دني مزجود يدرس كي في ما غمار صلى الله عليه وسلم سلام رجع وفاة جاني أدابي يشوف وفاتكاد حديث زورها تولى بخاري وصاحي مسلم بيخير نوا فرمي الله على اليهود والنصارى لعنتي إخوائي جوربي اليهود النصارى لجاؤوا لجوا فكان اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبر في غمارنا يان بناء لسريع كنيوجنتي أكرد يان أشلون ليون لوجيان أكرب وتباروك وباركي عن قد بيروزا ندروس مزجل دماني بكيت ندوج سري بكيت ندوج روا روي بكيت ندوج هو قمر فرمي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد خدا عز وجل قبرك من نكره بق بوثني بفلسطين اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد غضب خوا تريخوا خوا زورتن برامر أو قومي كقبر في غامران بخلما مزغوت لبان قبر خلال مزغوت درس قبر في غامران درس نيا لباني نوشكي مزغو لباني بخل رور روري نوشكي أي قبر غيري أو أو في ألف المال غضب خواب وقصاني يكتل لكارغوناه تاوانا كان أو يكتل سرداني قورستان الكاديجيتايبة بكيت، كاديجيتايبة هموم صلاة لوكاتها، يعني هموم ما جلو كاتها، يعني هموم حفتي لوكاتها، بجماعة، اجل خلقك قيّة، وكم ججن الجاي، جو سيران جاي، جروي خاص تايبتي لاسلام ده درسنيو نيو ونها برد بيه. في صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبري عيدا جوركيم من مكان بعيد، سرداني بين بسر جوركيم مكوجروي تايبة ده، كاديجيتايبة، قبري في غمار أوه نبي، من بابي أولاه. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ما لكانت مكان بقبرسان، سان كان نورجي تيناكا نورجي بكن، كانت اللي مالبو كان قرآن لما مالبو كان نورجي كردنو قرآن خيردن لقبر سان نورجي ما لكانت عنوالي مكان كردن نورجي قرآن خيردن وحيثما كنتم فصلوا علي لهرش ينبون لم سرزوية صلواتنا سيدنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا هر من صلواتنا سيدنا فان صلاتكم تبلغني صلواتي من اجافيم صلواتكاني ايوا دغافيم صلواتي ايو فيم دغات على فيم دغات بم رواناكن شنو روانا دكات حديثك هاتوا بيغمره فرميه. ان لله ملائكه صياحين يبلغون عن أمة السلام كمر من ملاكين سَزَوِيَهُن أجرام أسرح القو مجلس زكروا مجلس علما هذه الصلاوات السلام يك aides أو ملاكين أجينوا بيعمر إخوآ أفنون فلانا سلام لي ذكات خوي جوئني مباشرة شو إذا بيعمر إخوآ موجود واهي استحالا جوئي إما نبو لشريج دروا بلامبو يا فل الملاكين فيم تجينا أجو بلاخ بمندهين أم حديثش إمام أبو داود إمام أحد الجرناوات كاره كيتلك كاره حرام وقولها كان لجورس أنا كيت القران خلاني لنا قبرسان اقبلتي عبادتي بكبر جيوري مباركه يعملوا مليوزم القبرسان دائما قران خلانا بو قبريه اي قامه هديه مو مردوى هادوكي بدعيه للاسلام دا نهتوى في غمره فرمية صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا لا تجعلوا بيوتكم مقابر ما لا كانت المكان قبرسان فان الشيطان ينفر من البيت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 أزيد قرائنا بأخلاق يبصي لا عارفة في عارفة في قبل سان خلق الله خلقينه. أرين أن توزق كات. الله كروه بغير. طبعاً باي بين زارف كن بمن. أيت والله باي و شيء الإسلام ده. كار كيدلك كار قل لس قبر دانی هازور قبرسانی اچھی قبرسنت تماشگی پربانی گلہ یاخد گلوب دناوی گلوب بس گنی خدمات کا بریک ود امام وصرفیق ایمان ہی لمں تقیمان مزگود رخوا ندرسینک فدوا دایچ وفاتی کرت دایچ وفاتی کرت لہودے لہودہ ناشتی ہاوی مبردی شگی بہودہ مبردی طعبانی شگی بہودہ کی شکرت الودن بو جیو جلاب دایچ مناحبہ ولیدہ وجميع إنسان أقلق جدار أدش، قلوب لا ناقب رسان دانن، يان شرادة أنن، يان قلوب بينن، أمهم كردو ببدعية، قلدانن لبان قبر، شرادة أنن، ممدانن، هر دانن، هرهم يئي شو كارو كردوين الصلان كأنه، لبانو برقدار لهبنا غرابي خو بسالنا ويا، كأن وجود إحساكوري خوياه، يان عزل كوري خوياه خاصة الممكاد، حرام الإسلام ده في قمر فلميم من تشبه بقوم فهو منهم، هر كسي خويب شبهني بهر قومي أوشلوانه، خالف المشركين. كانوا مخالفه و سواني مشرقيغان يويش بكن او چيانګري يويش واما كن قال تلك راه حرام كان تاوان كان بتايبت سفر کي بو قبر يعني بو لا شد الرحال، بره زيارت بو والله كربلا يعني خراسان سن بو اصفهان يعني بو سوريا بو دمشق يعني بو قامشلو، سداني زيارت خيره على الله قد اي خير و مباركة هل يقولون هاته خواهي صلتها أولا يقولون هبار عبيد أولا ينته الرسواء عبيد فرميه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد دروس نية شد الرحال وكيف يخوض بيشتو خوض تنكيتو خوض حاضر لبو سفر إلا بوصي مزجود نبيد فرمي مساجد نيفرمو مشاهدو مراقيد ومقابر ومزارات فرمي تنها بوصي مزجود فرمي المسجد الحرام مسجد الحرام يجن يجليه بساطة زارنيجها، ومسجد رسول يجن البهذارنيجها، ومسجد أقصى هندي فرمي يجبو شو رصتة يقدو خلاص ريدي، أم حديث الإمام مسلم البخاري جرناوى بس هاتوا. قط من سردني قورستان بوبير كنوى لمريدو ترسخوا بقعدلت شاول ترس برجت هل قبل سان شارجي خود. ما عمر سردانی وکړ بس وو بیر کیته او دعای به مرد مسلمانانو ته اما صد الرحال بولات کیدلو بشری کیدیر اسلام دا ممنوعه کی مردو شکاندی اسخانی مردو اما بچن شواز کیدبید اگر له خولای هرې به او قبر هدی توبه بی عذر مردو ماوی زور مردو ته نکوبوا یان بچی لبانی أمر زور خلقه خلقوا هذا لبر خاتم مستحات خوي أتيش شوف الأباء دوزن أباد. او أو قبر سان لاجد دخلت كات بشوف الأشيء دصري هندي قبر قديم وتبيو أكيد دصري يقدري الله والله من بخون يرجع رجع دروس أما نفعتي يعني إعماره يبع دروس كات كات قبر سان مردو رزيفة زارب زان قبر أو, أو زاوية وقفه أبو مردو هتاقيا هتاق بس أبو مردو اگر فرش بو دوای ماوکی زور اگر جیګنه ما علما فرمون دروست او قبراندو به حال دیته وو به مردوی تر نه بخوت فرمون دوای سال هانده فرمون دوای 100 سال سندهر ال سلیت او جبو مردو اگر قبر سان اما ته بیتي والله تک ان قبر سان زوی چی چاګه دوخوم 200 مت بخوم برمو شاو فل د حمو تخت تغیر وخیرت والله ملي راج دروست کن بو سیاره والله من بخوم کهه اماره خوین کسنیه کاغه خو تا بو نیو جینی کس نه یخصوکا برام ظلم مردويك قبل كتابي بي الكوشكا في غمرة صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المني ميجتا مثل كسره حيا رواه ابو داود وابن ماجع ده فرمل إس إسقانني إسقانك مسلمان بمردويتي أو ده جناه وجه بزودي مشكيني تندقونها مسلمان قولي مشكيني إسقانك أيان قادي مشكيني بزودي الله تعالى مسلمان حرمتي الله تعالى تنبي أو هاني بكيت. كارهت لكاره حرام كان وقولناها كان شان ديني دار لبنزيوي لبن قبرصان دار هند قبرصان يورو سيركي لقبرصانات يعني باركة اللي, اللي حد يحب باخو بستانه سيار وكار باو دار ودار, ودار, ودار سانة سلتيه لاسلام ده ممنوعة او دارك توين يجيت يكسر جي قبرد حج زكاة دار يدوان سيان حتى دار يبنجي لو الناس صار دوري جنيوري قبرك لبرقة جي مسابيل زول أكوجيت لاسلام جدا ممنوعة بوشين أو كساني او كسانيكد لسر قبر دارينشن ايرين في جمعان هي حجتي في ممريه اري اوتان في غمر خالص اللهم لبن قبر داري تشقنوا رد بوتو نك بد السوبي جوبره اخر بس شتايدقين عبد الله كوري عباس ذا فرميت مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها لصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يجبساه أم حديثه إمام مسلم جرته دا فرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لغير فرمي أمدو قبر لجر عذابان خواهي تعالى في غمري أقدارك برون پارته لق خورمای کم بین جرید این لق خورمایه. علیک ابوج من هور دو کردی کرد هری که لبم قبل شکان فرمی بلكو انشاالله حتی ترائل نم دود کت دار عذاب اصل کم و کا فرمی عروسی خدا عذاب نیه فرمی یکی کن لکاتی تردد خوب کووند کرد یه لپ پشم لپ پشمیز خوب کووند کرد یه لکاتی سر آوکریل لپر شی میزگی خونه پارست. امريكا ان بيارجي دوزبان بو لبيني خلق فساد في الدنيا كده بو يخلقوا اجاوا هاي هرجا لعذابا مسلماني شنو فرمي ام دو دارت ثقينم بلكو خيره بالعالمين دعاكم قبولك وشفاعاتك قبلكه هاتات ترىيلم دو داربيت عذاب انتمابيت او انا لين ما دام بيغمر ثقاني يمشي اي ثقين ارمو بجو بغرن يكم او دو داري في غمر خوا سوزنا ابو چونكي هر كداري بو كدار سوزنا بيد رجينيو ان ما مشنيه امریک فرمیبا لسری تاوش کی بیتوا فالخوی هدی تاوش کی بیتوا نه فرمی تاسو زبیو گشاکات دوهم پیغمبر خو خوا هغه دری کی دوک ام دره عذاب خو نه بو کستر وای نکر بده قبر نبیت شی به ته یود ام قبر عذاب خو او لا نعیم دایا تو زانی کول نه والله من ناز نه بس کی بخیره پیغمبر خو ته هاله بده قبر وای فقط بس بده قبر لکه قبر کته وای نکرت خو از وزاج هغه بس تو نه ازنی چی عذاب خو که لعنت داره، کسبی نگوتوه، پیغاماتی خواه سازی نکرده با یوشکو بیلوت جایی، و توش اتی در انجام دی، و ایشی پیغامش مستمر نبا، تنها لگل آدوقاب مخالفاتو کرد وی بنا و توان ساق قبل سان انجام دید. خواتم می دان انشالله، لذتی ترابلکاتی دره، مخالفاتی درهن لقب تا امت من و بنو، و کشوری عدی اسلام سدانی ورسان بکنم. دوام نخواهی گویی خدا الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.